ذكر من ربهم محدثاً إلا استمعوا إلا استمعوه وهم يلعبون لاهيا قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السماء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 ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم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 صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعلمون قلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشنا بعدها قوما آخرين فلم أحسب سنة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 سَمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَو أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهُ وَلَتَخَذْنَا مِنْهُ آلِهَةً إِن كُنَّا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 برون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض؟ ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر ر من قبلي بل أكثرهم, لا بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما قبلك من رسول إلا نوحي إليه انه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون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 وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون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 فَأَفْوُهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ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 سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروحين لا يكفرون وَنَعُوجُ نُهُورِهِمْ نَارًا وَلَا عَنْظَهُرِهِمْ وَلَا عَنْظُهُرِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فتبهتهم فَلَا يس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 قُل مَن يَعْلَمُ عِندَ اللَّهِ مَن يَخْشَىٰ وَلَوْ كَانَ ابْنُ آدَمَ كَثِيرًا مِّنْ نَّعِيمِ اللَّهِ لَزَادَهُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَلَٰكِنَّ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ يَمْنَعُونَهُمْ مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نصر لا يستطيعون نصر أنفسهم، لا ولا هم منا يصحبون بل مت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 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستتهم نفر هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لا يَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا وَادِعِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون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 اذ قال لابي وقومي ما هذه التماثيل التي انتم لها عاقفون قالوا وجدنا ابا لها عابدين قال قد You and your enemies are in a real shame They said, Have you come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 وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذابا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس